على البيع وهل القيمة حاضرة او مؤجلة والحاضر سواء سلم في المجلس يقال له حاضر او هو يسلم خلال يوم او يومين يسمى حاضر كذلك انما المؤجل هو الذي ذكر له اجل ممتد سواء كان قريب او بعيد او مقصط مثلا شهريا كذا نعم فصل فان تفرقا قبل القبض فيما يشترط القبض فيه بطل العقد هذا فيما يشترط فيه القبض ولم يتم ما الحكم اشترى ذهب مثلا بألف ريال واخذ الذهب وقال الدراهم احضرها غدا نقول هذا البيع غير صحيح والعقد هذا فاسد ولا يحل للرجل أن يستعمل الذهب هذا لأنه أخذه على بيع غير صحيح أي يعيده إلى صاحبه سواء زاد الذهب أو نقص الذهب فلا يحل لأن عقد الذهب يشترط فيه التقابض الذهب بفضة فما يشترط فيه القابض لا بد أن يكون القبض في المجلس مثلا اشترى خمسين صاع من الرطب ب ستين صاع من الشعير مثلا لا بد أن يسلم هذا وهذا يدا بيد فإن سلم أحدها ولم يسلم الأخرى فالبيع باطل يكون من أخذ أحدها مثلا فلا يحل له التصرف فيه لأنه أخذه بعقد فاسد. نعم. وإن تفرقا قبل قبض بعضه بطل في غير المقبوض. وفي المقبوض, وفي المقبوض, وفي المقبوض وجهان بناء على تفريق الصفقة. وإن تفرقا قبل قبض بعضه. بطل في غير المقبوض مثلا اشترى قطع ذهب مئة جرام الجرام بخمسين ريال مثلا خمسين في مئة بخمسة آلاف مثلا خمسة آلاف ما معه خمسة آلاف أعطاه 2500 وقال غدا أحضر لك الباقي نقول ما دفعت قيمته فهو صحيح وما لم تدفع قيمته فهو باطل افرض نقص الذهب أو زاد الذهب ما تم البيع في نصف الذهب، لأنه ما سلم إلا نصف القيمة، النصف الآخر الذي ما سلمت قيمته البيع فيه باطل، وهذا معنى قوله، وإن تفرقا قبل قبض بعضه بطل في غير المقبوض. إذا كان مشتري خمسين جرام ودفع قيمة خمس وعشرين جرام وبقي عليه قيمة خمس وعشرين فمعناه أنه له خمسة وعشرين جرام صحيح الخمسة والعشرين الأخرى غير صحيح يرجعها ولا يعطيه القيمة غدا إلا ببيع جديد بطل في غير المقبوض وفي المقبوض وجهان في المقبوض وجهان الوجه الأول يقول صحيح لأنه يجوز تفريق الصفقة إذا اشتريت حاجتين مثلا فبطل البيع في أحدهما ولم يبطل في الآخر توزع القيمة عليهما مثل لو اشترى حاجتين حاجة فيها شفعة وحاجة ما فيها شفعة كما تقدم لنا شخصا وسيف توزع القيمة على الاثنين وما فيه شفعة يؤخذ بالشفعة وما ليس فيه شفعة كلها أو مثلا هذا توزع القيمة قيمة الذهب على المئة القرام ما دفعت قيمته فالبيع فيه صحيح وما لم تدفع قيمته فالبيع فيه ليس بصحيح فيه وجهان وجه يصح بيع ما قبضت قيمته الوجه الآخر قالوا لا لا يصح لأن هذه بيع واحدة بيع واحدة دفع بعض قيمتها وبعض القيمة لم يدفع وقد تكون قطعة واحدة وقد يكون التشارك فيها في صعوبة فالبيع كله باطل ما دام ما دفع بعض القيمة لو نقص من القيمة ولو شيء يسير فالبيع باطل وفي المقبوض وجهان وجهان في صحة البيع في المقبوض او عدم صحته بناء على تفرق الصفقة لان من العلماء من قال تفرق الصفقة تقسم على الاجزاء ومن العلماء من قال ما دام الصفقه واحده فهي اما ان تصح جميع او تبطل جميع فاذا بطلت بطلت في الكل نعم. وما وجب التماثل فيه اذا بيع عينا بعين فوجد في احدهما عيبا من غير جنسه بطل البيع لانه يفوت التماثل يفوت التماثل المشترط وما وجب التماثل فيه إذا بيع عينا بعين فوجد في أحدهما عيبا من غير جنسه بطل البيع انتبه وجب التماثل مثلا خاتم ذهب بخاتم ذهب آخر رجل معه خاتم ذهب يلبسه فقيل له إنه يحرم عليك ان تلبس خاتم الذهب قال هذا ما يصلح لزوجتي لأنه خاتم رجل فذهب إلى الصائغ ليبدله خاتم ذهب بخاتم ذهب الصائغ تعاون معه ليتخلصه من الحرام وليعطيه بدل ذهبه هذا ذهب لزوجته قال نعم نضعها في الميزان اعطيك وزنه ذهب خاتم لزوجتك هذا جائز لانه خاتم بخاتم ذهب بذهب يدا بيد عينا بعين ما هو شيء بالذمة هذا الخاتم الذي خلعه من أصبعه يريد به خاتم هذا الذي عرضه الصائغ وهما وزن ببازن بعدما تفرقا هذا أخذ خاتم لزوجته وهذا راعد الدكان أخذ خاتم الرجل يريد أن يسوقه من جديد ليكون خاتم يحل لبسه وإلا ما يجوز للرجل أن يروج ما لا يحل لبسه ما يجوز للرجل للصائغ مثلا أن يعمل خواتم للرجال لأنه يحرم عليهم لبسها من الذهب فيكون إذا عمل لهم معناه متعاون معهم على الاسم والعدوان ويروج ما لا يجوز بيعه فأراد هذا أخذ الذهب الرجل خاتم الرجل لأجل أن يصوغه خاتم امرأة فلما فكه وجد فيه نحاس في الوسط فما الحكم باع عينا بعين وجد في أحدهما عيبا أو الآخر لما أعطى زوجته الذهب برق فيه فوجد في وسطه وصله نحاس فما الحكم هذا باع عينا وما وجب التماثل فيه يعني خاتم بخاتم إذا بيع عينا بعين خاتم بخاتم هذا بهذا فوجد في أحدهما عيبا من غير جنسه بطل البيع هل يجوز أن يرجع الرجل ويقول عطني أرش أنا وجدت الخاتم الذي أعطيتني حديد أعطني خمسين ريال والبيع صحيح نقول لا هذا البيع باطل اصلا لأنه ما وجد التماثل أحدهما مثلا عشر قرام والآخر عشر غرام لكن أحدهما ذهب عيار مثلا اربع وعشرين والآخر عيار ثمانية عشر او عيار واحد وعشرين فمعناه عرفنا ان عيار اربع وعشرين اكثر ذهب من عيار ثمانية عشر او واحد وعشرين فما وجد التماثل فأصل البيع باطل هذا معنى قول المعلف رحمه الله وما وجب التماثل فيه إذا بيع عينا بعين فوجد في أحدهما عيبا انتبه من غير جنسه يؤثر فيه لأنه لو كان عيب سيأتينا آخر يتسامح فيه لأحدهما عيبا من غير جنسه يعني وجد فيه نحاس أو وجد فيه حديد أو وجد فيه نيكل أو وجد فيه حجر من غير جنسه بطل البيع ما يقول أعطني أرش أو أعطني عشرين ريال أو ثلاثين ريال ونصحح البيع نقول أصل البيع غير صحيح لأنه بيع ذهب بذهب غير متماثلين مختلفين نعم وإن كان البيع في الذمة جاز إبداله قبل التفرق بطل البيع لأنه يفوت التماثل المشترط نعم وإن كان, وإن كان البيع في الذمة جاز إبداله قبل التفرق وإن كان البيع في الذمة جاز إبداله قبل التفرغ انتبه بالذمة فرق بين بيع عين بعين وبيع عين بآخر بالذمة الصورة هذا الذي أتى أحضر معه خاتم ذهب خاتم رجل يريد ان يبدله بخاتم لامرأته جاء الى صاحب الدكان فقال معي هذا الخاتم اريد ان لي عليه ان تزن لي عليه ذهب امرأة خاتم امرأة لاني عرفت ان خاتم الذهب للرجل حرام وانت جزاك الله خيرا اعني على هذا والرجوع عن الحرام فاعطني مثله وزنه خاتم امراه لتلبسه زوجتي فقال نعم انا اساعدك على هذا وان كان مالي مصلحه لكن معاونه لك عشان ما تلبس انت خاتم الذهب لانه حرام ف استدنى واحد من الدالوب ووضعه في الميزان فوزنه فاذا هو مثله في الميزان سوا بسوا فاعطاه اياه قال هذا الرجل بصير بالذهب برق بالخاتم فإذا فيه حديد في الوسط أو نحاس ما حكم هذا البيع هل نقول بطل أو له أن يبدله بآخر سليم البيع إلى الآن ما بطل لأنه ما حصل تفرق وأبدله بسليم في الحال فالبيع صحيح لأن الرجل الذي أراد أن يبدل خاتمه بخاتم له غرض في خاتم معين ما قال هذا بالخاتم الذي معي قال أريد أن تبدل لي هذا الخاتم بخاتم ذهب يعني أي خاتم ذهب ما اتفقوا على عين معينة نقول البيع والشراء على هذا الخاتم البيع والشراء على خاتم يصلح للمراه ايا كان واضح الفرق بينهما عين بعين يعني معي هذا الخاتم بيدي اريد هذا الخاتم المعلق هذا يسمى عين بعين خاتم معين وخاتم الرجل معين عين بعين هذا إذا تبين في أحدهما عيب بطل البيع لأنه ما في تساوي خاتم مع الرجل بأي خاتم من المعروضات هذه ما يهمه يعني الأعلى أو الأسفل المهم أن يكون خاتم وزن خاتم هذا هذا يكون شرى اشترى ذهب ليس معينا فإذا تبين في الآخر عيب فله إبداله بآخر ما دام في المجلس لأنه ما له غرض بهذا الخاتم الذي هو رقم عشرة سواء تعطيني يقول رقم واحد أو رقم ثلاثين المهم أنا أبي خاتم وزن خاتمي هذا لا زيادة ولا نقص أي شكل تريد يقول أي شكل ما يهم من أي واحد المهم ذهب خاتم امراه أسلم من هذا الخاتم الذي هو خاتم الرجل أريد أن أسلم من الحرام عطن أي ذهب بس بشرط أن يكون ما فيه حرام إنه وزنه بوزنه سواء بسواء هذا يعتبر مه بعين بخلاف الصورة الأولى فهو خصص قال هالخاتم هذا المعلق بخاتمي هذا هذا عين بعين إذا ظهر لأحدهما عيب بطل البيع الأخرى ما خصص هذا بعينه وإنما قال أريد خاتم ذهب يصلح لمرأتي تعطين هذا ولا هذا ولا هذا كل واحد فاستدنى واحد وأخذه وزنه إذا هو وزنه وسلمه إياه ناظر هذا الآخذ وجد فيه عيب قال لا يا أخي هذا فيه عيب ما أريده قال طيب أبدله لك إذا أبدله له صح البيع لا يزال صحيح ما يقال بطل البيع لأنه مو بعين بعين نعم وهل يجوز بعد التفرق فيه روايتان وهل يجوز بعد التفرق فيه روايتان رواية الأولى تجيز والرواية الثانية لا تجيز إحداهما يجوز إذا أخذ البدل في مجلس الرد يعني رده أخذ بداله في الحال والثانية لأن لأنه قبض بدله لأن قبض بدله يقوم مقامه يعني بدله بغيره فيجوز نعم والثانية يبطل العقد برده لأنهما تفرقا قبل قبض العوض نعم إحداهما يجوز إذا أخذ البدل في مجلس الرد لأن قبض بدله إليه وبدله في الحال وأخذ بدله فهذه يجوز نعم. لأن قبض بدله يقوم مقامه نعم. والثانية يبطل العقد برده لأنهما تفرقا قبل قبض العوض لأن القبض الأول غير صحيح القبض الأول قبض معيب وتفرق قبل القبض الصحيح فيبطل البيع نعم. وان كان عيبه لمعنى لا ينقص ذاته كالسواد في الفضة والخشونة فيها فالعقد صحيح وليس له اخذ الارش لانه يخل بالتماثل وله الخيار بين فصخ العقد او الامساك وليس له البدل إن كان البيع عينا بعين في الصورة وإن كان عيبه لمعنى لا ينقص ذاته مثلا أبدل خاتم بخاتم أخذ هذا الذهب الذي يريده لزوجته نظر فيه فإذا فيه سواد أو إذا فيه خشونة يمخش البشرة أو كذا هذا عيب لكن هذا العيب ما يؤثر في وزن الذهب هو هو وإنما هذا سواد قد يزول بسهولة وقد لا يزول لكنه عيب هذا يقال للرجل البيع صحيح لأنه ما يخل بالتوازن هذا عشر جرام وهذا عشر جرام سوا سوا ما في نقص لكن هذا في سواد او في خشونه مثلا فيقال لاخذ هذا المعيب انت بالخيار ان شئت رده وان شئت البيع صحيح يقول اريد ان اخذ عوض عن هذا العيب نقول لا ما يجوز لان عشره غرام بعشره غرام ما يجوز تاخذ مع عشرة ريال مقابل العيب يصير يبطل انما تاخذه بعيبه الذي لا يؤثر على الوزن انت بالخيار او ترده على راحتك إذا كان العيب لا يؤثر في الوازن فالخيار لمن قبض المعيب إن شاء رده وإن شاء أمضاه والعقد صحيح لأن الأول أبطلنا العقد لأنها عشر جرام صار مقابلها ثمانية جرام راحت جرامين حديد نحاس. بخلاف عشر جرام بعشر جرام أحدهما في سواد أو خشونة الذهب هو هو ما تغير وانما العيب غير مؤثر على الوازن ولهذا قال وان كان عيبه لمعنى لا ينقص ذاته يعني هو هو وزنه هو هو كالسواد في الفضة والخشونه فيها فالعقد صحيح وليس له اخذ الارش لانه من اخذ الارش اخذ ذهب وذهب بزياده حاده على دراهم فلا يجوز وليس له اخذ الارش لانه يخل, العرش يخل بالتماثل وله الخيار بين فسخ العقد او الامساك يقول انت بالخيار ان شئت تاخذه بحاله فانت يجوز لك ذلك ان شئت ان ترده لان هذا عيب يؤثر عليك فترده ولا حرج عليك نعم وليس له وليس له اخذ الأرش لانه يخل بالتماثل وله الخيار بين فسخ العقد أو الإمساك نعم وليس له وليس له البدل إن كان إن كان البيع عينا بعين وليس له البدل إن كان البيع عينا بعين يعني هو مخصص هذا الخاتم بهذا الخاتم هذا ما يبدله وأما إن كان غير مخصص فله أن يبدله كما تقدم نعم وإن كان البيع في الذمة فحكمه حكم, الق... حكم القسم الذي قبله نعم لأنه يجوز إبداله كما تقدم يعني ما خصص خاتم معين وإنما قال أريد أن تبدلي هذا الخاتم بخاتم آخر فأعطاه خاتم فتبين أن فيه سواد أو فيه خشونة فأبدله بغيره فلا بأس والبيع صحيح نعم. فأما ما لا يجب التماثل فيه فله فخاتم فضه في بخاتم ذهب فأما ما لا, يجوز ما لا يعثر التماثل فيه لا يخل فله, فله أخذ أرشه مثلا قال معي خاتم الذهب هذا أريد فيه خاتمين من فضه قال لا بأسه فأعطاه خاتمين من الفضة وأخذ خاتم الذهب لما نظر في خاتمي الفضة وجد في احدهما عيب. قال هذا واحد معيب إما أن تأخذه أو تعطيني مقابل هذا العيب عشرة ريال فلا بأس لأن هذا لا يخل لا يلزم التماثل فيه يقول ترجع من القيمة كذا نعم لأن التفاضل فأما فيه ما لا. فأما ما لا يجب التماثل فيه كالذهب والفضة والبر بالشعير ونحوها حينما اثلنا بالذهب ونحوه لأنه ايسر واسهل وهو الاكثر استعمالا بخلاف بيع صاع من التمر بصاع اخر هذا يقل نعم فله أخذ أرشه لأن التفاضل فيه جائز وحكمه فيما سوى ذلك حكم ما قبله يعني في زيادة أو النقص إذا كان في زيادة أو نقص فلا يؤثر أو كان فيه عيب آخر مثلا سواد أو نحوه وآخذ مقابل هذا السواد أرش فلا يؤثر هذا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 يقول السائل امراه نذرت ان تحقق لها ما طلبت ان تذبح جمالا هل يكفيها ذبح ما دون المسن من الابل او لا بد ان يكون مسنا مثل الاضحيه لا ما يلزم ان يكون مثل الاضحيه وانما ما يصدق عليه اسم انه جمل يكفيها إذا حصل الرضاع من ابن واحد دون إخوته هل يكتكون أخوته محارم لهذه المرضعة ولبناتها الجواب لا وإنما هذا الرضع هو الذي دخل عليهم وأصبح ابنا لهم فلا يتزوج من بناتهم لأنه أخا لهن وأما إخوته الآخرون فيتزوجون من أخواته من الرضاعة امرأة راضعة مع رجل وهذا الرجل متزوج من اختها لا بأس مع ان علما بان المرضع ام المرأة اذا كانت ام لهذه الاخت فلا يجوز اذا كان تزوج من اخت اخته من الرضاعه فلا بأس بشرط ان لا تكون هذه الزوجة رضعت من اخته من الرضاعه ونحوها والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين